أ ي ه ا ا ل ا خ و ة الكرام تقبل الله منا ومنكم ا ل ص ل ا ة و ا ل ق ي ا م والقيام اني داع فامنوا فان هاته ل ي ل ة م ب ا ر ك ة و ش ه و د ة أ س ا ل الله أ ن يجعلنا ممن أ د ر ك ل ي ل ة القدر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 ا ل ل ه م الحمد و ا ل ش ك ر ع ل ى ع ه النابلسي إ ل ا و ل ق ر للعلوم ه ي ه س ل ا ل ر ح م ا ل م ه د ا ل ل لك ه م ا ل ح م د والشكر ا ل ذ ي ه د ي ت ن ا لهذا وما لنهتديه ل و ل ا أن ه د ا ن ا ل ل لقد ه جاءت رسل ر ب ن ا ب ا ل ح ق ف ا ل ل ه م ل ك ا ل ح م د ا ل ا ء و ل ك ا ل ح م د والشغرة ي ه ا ء ولك ل ا ح م د قبل ذلك ولك ا ل ذلك ولك ح م د بعد الله ح م د بين ذ ك ا ل ل م إ ا ن س أ ل ك ف ي في ا ن ى なんであんなたび اللهم إ ن ا ن س أ ل ك بذنبك الاعظم من أ ح د ا ل أ س م ا ء إ ل ي ك الذي اذا دعيت به يا جبل واذا سلط به يا عطير ونسالك اللهم ب أ س م ا ئ ك الحسنى ف إ ن ك قلت والحق قولك في كتابك العزيز ولله ا ل أ س م ا ء الحسنى فادعوه ب بها ربي الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم ا ل ق ا ب ض الباطن الخاطئ الرافع المعلم العز المذل السميع البصير الحكم العز اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور ا ل ش ف و ر العلي الكبير الحبيب ا ل م خ ي د الحبيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم ا ل و ج و د المجيد الباهث الشهير الحق الوكيل ا ل ق و ي ا ل م د ي ل ا ل و م ي ل ا ل ح م ي د ا ل م ب د ئ ا ل م ع ي د ا ل م ن ا ل م ي د ا ل ح ي ا للعلوم ق ي ا و ا ا ج د ل ا الأحد ا ح د ل د ا ل ق ا د ر ا ل م ق د ر ا ل م ق د م المؤخر الأول الآخر الظاهر الضابر ل ل ي المتعاني الضر الطواب ا ل م ه موسوعه ا ل ن ا ب ل س ا للعلوم ا ل ا ا ل ا م ي ه الهارب البديم عزاق الوارث ش ر ر ي ه الهدى ورازقه وحفيظه وحبيبي ل ن ق صدق ي ر ل ل د م و ل ا ت ا ا ل ي د ق م ن ي ق و ل ل ه ص ل ل ش ي ء كن ت ا ت و ا صدق الرحيم الرحمن العزيز الوهاب الذي لا يغفل عنا في ا ل ل ي ل ولا في ا ل ن ه ا ر صدق من يقول للشيء كن ت ا ت و ا صدق القريب منا غير بعيد الفرعون لما يريد صدق صدق الله ومن اصدق من الله قيلا ومن اصدق من الله خليلا صدق رسوله محمد صلى الله عليه وسلم الصادق المصدور الذي ارسل رحمه للعالمين بشيرا ونذيرا بين يدي الساعه ق ا ل ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاذبين الشاذبين ولما اوجد والزم غير جاحدين والحمد لله يا رب العالمين اللهم لك الحمد كما هديتنا ل ل إ س ل ا م واعلمتنا ا ل ح ك م ة و ا ل ق ر آ ن ولك الحمد على ما انعمت به علينا من نعمتك واليت المتين حيث انزلت الينا خير كتبك وارسلت لنا أ ف ض ل رسلك وشرعت لنا أ ف ض ل شرائع دينك وجعلتنا من خير امه للناس وهديتنا لمعن معالم دينك الذي, الذي ليس به ا ل ت ل ا س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 وتحسانه و ش ر ا ب ه ا ل م د ى شركه ق من تلاوة ت ا ب د ع ز ي ز ا ه غير ربحيه ي ذات مضمون اجتماعي الذي بخطابه موسوعه النابلسي ي وعند ي للعلوم ن الاسلاميه ي و ي في ك في جميع أ م و ر ن ا راجعين اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعزمنا منه ما جهلنا وارفقنا سلاكه علينا في الذي يرضيك عنا اللهم اجعلنا من الذين حفظوا ل ل ق ر آ ن حرمته لما, لما حفظوه وعظموا منزلته لما سمعوه فتأدى ش ر ك و الهدى شركه دعويه ا غير ربحيه ذات ا ر م و ن ا ج ت م ا قربك فادركوا وارادوا بتلاوته قربك فادركوه اللهم اجعل ا ل ق ر آ ن العظيم ر ض ي قلوبنا ونور ق د و ن ن ا وجلاء أ ح ز ا ن ن ا و ب ل ا ب غ م و م ن ا و غ م و م ن ا و ف ا ئ ق ن ا وقايدنا إلى جنة ج ن اللهم ت ا اجعل ا ل ق ر آ ن العظيم لقلوبنا ضياء ولذكاءنا ي جلاء ولذنوبنا ي د ا ا ا ء و و ل ل منحطا وعملنا مخلطا اللهم اهدنا به الخلل واسكنا به المسلمين بجذ غلل و س و ع ن ا ب ه م النابلسي ا ل ن ا للعلوم ه ن ا ه ن ا ا ل ا بباب ف ل ا ت ي ه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 ل موسوعه النابلسي للعلوم ن نتعجم إ ل ي غيرك ه وأذب ص ا ح س ل ا و م ن ا ل ذ ي ن نسأله موسوعه النابلسي و ي ت للعلوم ا و ا ف الاسلاميه ي ق ويسال السائل نسالك ان تجعل خير أ ع م ا ل ن ا اخرها وخير أ ع م ا ل ن ا خ ا ت م ن ا وخير أ ي ا م ن ا يوم لقائك واجعل القبور بعد فراق الدنيا خير منازلنا وافتح بلادي قملاحدنا وارحم في موقف الارض ع ل ي ك ا ذ ل مقامنا و ت ب ت عند ا ض ر ا ب ه د ت ن ش ر ك ن ا ل أ ق د ا م ن ا و ن ج و ي ه غير ر ب ي ه ذات ي ض م و ن ح و اجتماعي وضرب وجوه ونهدت وجت وجوه العطاء يوم الحسره ة والندامه الهنا دلت بنا عن مهيئ م ن ج ا ت ن ا ا ل ا خ د ا م وغرقنا في لجهه المعاصي والاثام فانا مقرون بالاساءه على انفسنا نرجو عظيم عفوك الذي عفوت به عن الخاطئين وها نحن ببابك واقفون وبرحابك عاطفون ومن عذابك خائفون ولثوابك مؤمنون وقد تعرضنا لعفوك وجوابك وانحنا بثنائك م ب س و ع ر بعين ح م ت ه النابلسي ع د اعبر للعلوم ا ي ا ل ا س ل ن ا م ي ح ي ا ت ن ا ب ا ل ر ا ا ل ي و ب ل غ ن ا من خير ا ل د ن ي ا والآخرة م س ن ى و م ر بالتوبه من نصوصك تاج قلوبنا ي ق ه ر بعفوك سرائرنا وانت في عيوبنا واجمع حلو مرام الخشيه بين ي د ي ن واهدنا الى اقرب الطرق ا ل ي ه وهب لنا في هذه الصراط من م و ا ه د ك الجثام شركه الهدى ش ر ل ه دعويه ل ي قصدنا ب ح ي ه ن ا وبك أنزلنا ت مضمون اجتماعي وانا برحمتك اوثق منا بعملنا ورحمتك اوثق من ذنوبنا فلا تخيب رجاءنا فلا تخيب رجاءنا فانا مقرونا بالحساب على انفسنا نرجو عظيم عفوك الذي عفضت به عن الخاطر اللهم ب يا من, من و انا قد تولينا مدارسك وتلاوه قتالك على تقصير منا وقد ادينا فيه من حقك قليلا من كثير اللهم يا سامع الطبر يا س ا ب ق ا ل و ه يا تاتي ا ل ع ض ا ر لحما ن ضاله م و لا ت د ع ل ن ا في مقامنا هذا ذنبا إ ل ا غ ط ر ت ه ولا كربا إ ل ا فرجته ولا مريضا إ ل ا شفيته ولا ميتا إ ل ا رحمته ولا ميته إ ل ا رحمته ولا موسوعه ا ل م ا إ ل ا ف ت أ س ر ه و ل ا ع ل ا و ل الاسلاميه كطرته اسماء الله ا و ل الحسنى أينا إ ا زوجته ولا إلا أطلعته ولا م ب ت ل ا إ ل ا عاطيته ولا غائبا الا ر د ب ت ه ولا طفلا ح ا ي د ا عن طريق الهدى والبر إ ل الا إ هديته و أ ص ل ح ت ه وفتحت عليه ونجحته ولا د ا ب ا للخير إ ل ا فتحته ولا د ا ب ا للشر إ ل ا أ غ ل ب ه ولا ظالما يا رب إ ل ا قهرته وقدرته ولا مظلوما الا نصرته ولا ح ا ج ة هي لك رضا ولنا فيها ص ل ا ة إ ل ا ق د ر ه ا لنا بقدر ويسر م ن ا يا رب العالمين يا رب العالمين وقفنا ما مدادك والتزمنا اعدابك و ط ر ا ن ا بابك لتفتح لنا يا فتاح يا ع ل ي د افتح لنا ف نحن عبيدك ر ب الضعفاء فنحن ع ب ي د فإن ف تحت لنا ك ا ن ت الخير كله و أ ن ت ا ل ر ح م ة كلها و أ ن ت الفضل كله و أ ن ت ا ل أ م ن كله وانت الطيبه كلها وانت الرافه كلها وانت الله و ح ب ه فان فتحت لنا وان لم تفتح لنا فلن نغادر بابك حتى تفتح لنا ا ل ل م ل ن ا فيك كبير اللهم ظننا فيك جميل ف إ ن ك ص ح ت لنا ناديناك يا نعم المجيب جئناك لاجيب ولمعروفك ا ط ا ل ب ي فلا تردنا خ ا ئ ب ي ولا تجعلنا من رحمتك يائسين نحن الفقراء إ ل ي ك الفقراء بين ي د ي ك إ ل ي ك وحدك لا إ ل ى غيرك التجانا ولعفوك سالنا و ل ب ا ت ك قرانا ف ر ح م خضوعنا واجبر ق س ر قلوبنا وتقبل صلاتنا و ق ي ا م ن ا وقيامنا, وقيامنا ودعاءنا ومعروفنا و ص د ق ا ت ن ا وزكاتنا ومعروفنا وبرنا بوالدينا واجعل طاينا و س ا ي ه م هؤلاء الحاضرين عمار بيوتك وفي كل مكان اجعل طاينا وساوهم مشكورا فضلنا وضلهم مغفورا واعطينا مقبولا وتجارتنا رابحه لا ت و ر برحمتك يا عزيز يا غفور يا خير من سئل يا أ ك ر م من آ ع ط ى اللهم ا ر ت لنا في هذه ا ل ن ي ا يجعب اللهم م ن ا غ ف ا لنا و ا ر ت ي ن ا وارض ع ن ك ث ي ر ض عنا وارض عنا وارض عنا وارض عنا وارض عنا و ي ن ا ل م ح ا س ا ا ل ل ه م ا ق ب ل و ب ن ا ر ج ا م و ا ق ط ر ج ا ن ا م ن سواك وامنحنا شرف رضاك وحبب الينا طاعك و ط ا ع ت وتقوى واجعل ع م ل ا كله في رضاك اللهم شرد م س ا ن ع ن ا ب خ ط ا ب ه وفهدنا اكرار كتابك و ق ر ص ن ا من آ ع ا ك ه وامنحنا م لذيب ش ر ا ب ه وألبسنا اللهم انا نسالك فانتظرنا ك ونعوذ ح بك من شانك واخفضنا ب أ م ن ك ومنك وتودنا باختيارك وفكرك ولا تهدنا إ ل ى أ ن ف س ن ا واشفى احد من خلقك فارفق ع ي ه واجعلنا م ن ن لهد مله نبيك محمد سيد المرسلين اللهم سق علينا من رحمتك ما يهدينا اللهم ي اعطنا ما يقبينا ولا ق في و ب ن من ر ح ر م ن ا ي ك ر ي ن ا ولا ي ن من و تهنا ا ق ر م ن ا ولا تهنا من اكرمنا ل ي ي ق ن ز ن ا ل ي ي ق ن م ا تهنا س اشفنا واتنا معذره و ب ا ط ن ا من كل ما فينا يا خير ا ل م س ل م ي ويا خير المعصي ل ا ع ظ م منا الدعاء ف ر ي ت ا ل ا ج ا ب ة نحن عبيدك الضعفاء ا ل م ث ا ب ي الفقراء واقفون على عقبات ج ن ا د ك منتظرون ش ر د ه من ر ق ي ق شرابك فاقف اقبل ابتهالنا إ ل ي ه و ق د تعطينا في جميع مؤمنه عليه لا م ن ج ا ولا منجى منك منك الا إ ل ي ه حالنا لا يخفى عليه حالنا لا وقتا عليه الهنا الهنا الهنا سبحانك ما احلمك ت على م على من عطاك فيه وما ارضك ممن دعاك وما ق ض ح ك على من كان وما رافك بمن اعمل من الذي سالك فحرمته او لجا اليك ف س ل م ت أ او تقرب اليك ف ا ض ع ت ه او هرب اليك فطرت لا إ ل ه الا انت سبحانك إ ن ي كنت من الظالمين إلهنا هل في الوجود رد ت و ا ك فيدعى ام في الملا إ ل ه غيرك فيرجى ام هل حاكم غيرك فترفع اليه الشكوى ا ل ى من نشتكي وانت العليم القادم و إ ل ى من نلتجئ إ ل ي ه و أ ن ت الكريم ا ل د ا ب م انت من ننتصر و أ ن ت ا م و ل ى ا ل ن ا ر اللهم اجبر كفرنا وانت للقلوب الجنه عمن يغفر ذنوبنا و أ ب ق ى الرحيم الغافر يا من هو عالم ب س ل ت ر ا ب و ا مطلع على مكنون الظمائر يا من هو الاول و ا ل آ خ ر والقاهر والباطن وهو بكل شيء عليم يا مرجع القاتلين يا حبيبي يا حبيب المختار يا أ ب ي المنقطعين يا جليس ا ل ن ا ك ي ك ل جليسنا يا من هو عزه عز قلوب ا م ن ك س ر ي ن ان قلوبنا منكسره ن س ع ل ك بحق جمالك الذي ف د تفعك باب المحبين وبجلالك الذي وتحيرت في عظمتي هل بعد ا ل ع ا ش ف ي ن ان تجعله ممن دعاك ف أ ح ب ب ت ه و ع ج ب ت ه ورغب فيك ف ن ط ع ت ه وتضرع اليك فرحمته واستمترك فنصرته わからない。 يا جواب جد علينا وعاقبنا ب م ن ر بما انت اهله ولا تقابلنا بما نحن أ ه ل ه ف إ ن ك انت اهل التقوى واهل ا ل م ن ص ر ة برحمتك نستغيث يا غياث المستغيثين اغثنا يا ل م س ت ي ن I'm not g e i n o do t وإلى كل م خ ل و س و ع ن النابلسي متشفين إليك في هفران دلوبنا وإن ن ل ل ع ا ا ن ل س م ا ف ل ا ت س ع ن ا إ ل ا ر ح م ي أ ا ت م ل ا ء الله الحسنى موسوعه ه النابلسي ي ولا للعلوم ت ب الاسلاميه نرى نبع ل اسماء ل ل الله ا الحسنى غ ط ر و أ م ر ه لا ي ع ط ى ونوره لا ي ب ق ى ونصره لا يخطى يا من عم العباد فضله ونعمائه واتع البريه جوده وعطاءه صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آ ل محمد واغفر لنا ولوالدينا ا و و ذ ل ي ارحامنا ومحبينا ومعلمينا والمحسنين الينا الاحياء منهم والميتين برحمتك يا ارحم الراحمين و اللهم ف ض والجود والكرم ارزقنا مقلب ل ل و و ب تبق ب ق على اللهم دينك ارجعنا قبل الموت ثوبه وعند الموت ش ه ا د ة وبعد الموت ج ن ة ونعيما اللهم ا ر ج ق ن ا ا ل ش ه ا د ة في سبيلك و ا ل ب ر ت ة ا ل ك ر ي م ة في سبيلك اللهم ارجعنا انا ع بسم ي بني د عبيدة بني اناك الله ي فينا فينا جيناك قضاءك يا ا حكمك عظم نسئلك ا ل ل ه م بكل الرحيم س م هو س او انزلته في كتابه او علمته احد من خلقه او ا س ت خ ف ر ت به في ع ن م ا غ ي ب عنده أ فجعل ي ق ا ل ق ر آ ن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أ ح ز ا ن ن ا وذهاب همومنا و غ م و ن ن ا وقائدنا وفارقنا الى جناتك جنات ا ن ع ي م اللهم اجعلنا من اهل ا ل ق ر آ ن والحاضرين معنا يا حسين يا م ن ا الذين هم اهلك وخائفك اللهم يا حبيب كل قريب اقترب منك يا قريب كل بعير ابتعد عنك ا ر د ض ن ا منك زلفى ولا تبعدنا عن جناتك اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واشف مرضانا وسرد ي الموتى ماواهم وماواها اللهم اشف كل مريض منا و ر ح م كل ميت وقرب اللهم كرب كل مبتلى اشف مرضانا في ا ل م س ت ش ف ي اللهم ا ا خ ف ر لموتانا و م و ت المسلمين الذين شهدوا لك ب ا ل و ح د ا ن ي ة ولنبيك بالرساله وناس على ذلك اللهم ا خ ف ر لهم 「今日も」 واختمهم بالماء والثلج والمرض و ن ق ل ه م من الذنوب, الذنوب والخطايا كما ينقى القرب الابلغ من الذنوب اللهم لا تلحقنا بهم إ ل ا مسلمين لا تجعل الرخاء تبلغ الطرائق إ ل ا وهي ذاتيه طاهره انت تحب ر اللهم ٍ عنها ا ا وانت راضٍ ا ل يا الله يا واحد يا احد يا فرد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم يا من لا تنال تقبل منا ومنكم ومن جميع المسلمين في مشارق ج م ي ا ل م رضي ومغاربيا أ ح ي ا ن وميتين تقبل منا ومنكم ا ل ص ل ا ة والصيام يا ذ ل الجلال و ا ع ل ى ح ك م ا ل خ ت ا م ربنا ا ع د ا ك ل ل م ح ت ن ي ن الذين أ ح س ن و ا إ ل ي ن ا و إ ل ى عيالك اللهم اجعلهم من عبادك المتقين س ا ل م ح ت ن ي ن المخلصين المخلصين, المخلصين اللهم ارحم ب العالمين من ادب هذا المسجد اغفر له وارحمه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 ا ل ل ه ع ه النابلسي للعلوم الاسلاميه ا م اجعلنا ممن ادرك ل ي ل ة ا ل ق ب ر اللهم ا ل ر ك ه ذ ه ا ل ل ي ل ة ه ذ ه ا ل ل ي ل ة ل ي ل ة ا ل ق ب ر اللهم اغفر لنا في اجمعين يا اللهم غفاء ا اغفر وارحم و وتكرم ب ن ا اللهم ا ت غ ل ر ذنوبنا اللهم اغفر ل ذنوبنا ا ل ش ر ك و اغفر ل ي ن و ب ن ا اللهم اغفر ذ ن ل ب ن ا اللهم ا ل الأقوى على م س ج د غ ف د ي ن و ب ن ا اهلا ل م و ا و ع ه النابلسي للعلوم الاسلاميه اللهم ش صلهم وما عليه اجتمعوا حتى يعود ل ل إ س ل ا م شبابه وعلى راسهم اليهود اللهم ضم اليهود و ح ل ف ا اليهود و ع ق ل ا اليهود كما دمرت ادم وثمود وفرعون و م ر و د يا يسوع يا ج و د اللهم زلزل ا ل أ ر ض تحت أ ق د ا م ه م ا ل ل ه م اللهم شقق شملهم اللهم اجمع شملهم واجعل كيانه في صدورهم واجعلهم دين م قل المسلمين فانهم لا يعجزونك اللهم انهم شربوا وظلموا وقتلوا وثقفوا وهدفوا اللهم اعلمك بهم اللهم انصر الاسلام المسلمين. اللهم اعز ا ل م س ل ي اللهم اعز جندك اللهم اعز جندك واحفظ المجاهدين كلمتك بنفسك واتقواك كلمتك اللهم اظلهم عينا ونصيرا وان لمدرك بدعاء الحبيب و ن م اللهم اهلهم جياعا ف ا ط ا م ه م 「そっかいとんとあいとんとあんみとっと」「しゅやした كلهم ولا عليهم أجن فيهم. اللهم اين في الظالمين يوما كيوم بدر يا الله يا الله يا الله ي انت الله يا الله. أ القوي ونحن الضعفاء ا ل غ ن ي ونحن الفقراء لا كما قال اليهود أ ن ت الفقير قالوا ونحن الاغنياء بل نحن الفقراء وانت عزمى غني والضعف فيما اصيل وانت رب كذب وقوي الكل يسمى يسمى ويبلى يا من يرى ما في الظمير ويسمع انت المعبد لكل ما يترقع يا من ر ب ى ل ل ش د ا ئ كلها يا من اليه المشتكى والقطع يا من خزائن رزقه في قرنكم امنن علينا يا حنان يا منن امنن علينا امنن فان الخير عندك اجمع فان فقري اليك وسيله فبئس ا ل ا س ت ق ا ر اليك فقري يسرع ما ليس ما قراوا ببابك حيله ف ل ذ ا ار جدنا فاي باب غير بابك تقرع ومن الذي نرجو ونهتف باسمه يا ار ساعه يا الله يا ج د ا ر ا ل س م ا و و ا ل أ ر ض ومن الذي نرجو ونهتف ب ا ن ك ان كان فقير إن كان فقري عن فقير يا رب يمنعه إن حاشا لجودك ان تقنط ا ف ي ه ي ا ح ا ش لجودك وفقك متعاطيا الحرم ج ب ل والمراهب ارفع ثم ا ل ص ل ا ة على النبي واله خير الانام ومن به يستشفع حبيبي لا يعادله حبيب يا الله ولا لسواه في قلبي نصيب حبيبي موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه ت ح ولا ي موسوعه ا ل ن ا ا ل ا و ه س ي للعلوم الاسلاميه ه ا اسماء ل الله الحسنى ا تغلنا ل ا ب ا في وفي أ ز اللهم ج ن ذرياتنا ا وفي و أ ص ن اصلح وأولا تأمورنا بطانته اللهم اصلح بطانته واجعله للامه رحيما اللهم يا الله اللهم وفقه و إ ي ا ه ا ل ل ه موسوعه اهدنا ر النابلسي للعلوم ا ف ل ا س ل ا م ي ن ربنا ربنا وانصرنا على القوم ربنا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان ا ع م ن و ا بربكم فاعملنا ربنا تغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا س ي ا د ن ا و ط ر ب ن ا ما رضيت ولا تخفنا يوم ا ل ق ي ا م ة إ ن ك لا تخلف ا ل م ع ا د ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا وارحم والدينا وارحم المحببين وارحم من كان له فضلا علينا واحسن الينا وسائل اليه اللهم اجعل هذه ا ل خ ت م م ب ا ر ك ة على من ا ر ه ا وعلى Thank you. a اللهم ا و ن ح ض ر ه اغفر ذنوبنا ع ي ل ر واغفر ذنوبنا واغفر ذ ل و ب ن ا واغفر ذنوبنا ل واغفر ذنوبنا واغفر ذنوبنا ا واغفر ذنوبنا واغفر ذنوبنا واغفر ذنوبنا على、دينك. اللهم د زيغ ثواب ما قرانا ونور ما تلونا هديه وكرامه منا بروح من حبيبنا ونور صدورنا وقلوبنا محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه اللهم اعط محبتنا فيه وادمعه منا السلام والصحيح والاكرام أ ب ل غ ه منا أ ن ن ا على عهده ووحده ما استطعنا اللهم ابلغه منا أ ن ن ا على طاعتك وطاعته ومحبتك ومحبته ونصره دينك وشريعته اللهم اشبه عنا خير الجزاء نبينا ذهي عنا خير ما شفيت به نبيا عن م ت ه وارض اللهم عن صحابته الكرام أ ج م ع ي ن لازم ن و ي ا ل ق ب ر ا ل ع ل ي أ ب ي بكر وعمر وعثمان وعلي وارض اللهم عن زوجات النبي الطاهرات الصالحات المسلمات المؤمنات السائدات العابدات م اللهم ا م م ؤ ن وعن ا ت والتابع التابعين ا والأولياء والصالحين ب ع ع ي ن ونحض م بجودك وكرمك ي امرنا رب ا ا ل ل ع ي ن اللهم م ت بالدعاء ووعدنا عليه بالاجابه إ وما سالناك منه فاعطنا ومن لم نسالك منه منا فلا تحرمنا و ل اللهم تحرمنا ف ض د ع ا ولا تحرمنا, فضل الدعاء ولا تحرمنا فضل اللقاء ا ء فضل ل ل اكرمنا بلقائك يا زياد اللهم, اللهم, اللهم يا فارق ا ل خ ب والنوى ويا عالم السر والنجوى واعظم كل واحد من القادرين برحمتك من الخير منا ما طلب وما نوى فلعلها ه ا ل س ا ع ة س ا ع ة ا ج ا ب ة ف ه و قريب منكم غير ب ع ي د يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وعلانيتنا لا يخفى عليه الكريم أ م ر ن ا ادعوه ولا تدعو إ ل ا بخير ا ج ت ه د في الدعاء أ ي ه ا ا ل ا خ و ة الكرام فان هذه الليله ليلتكم ليله عظيمه مشهوده فاغتنموها لعل الله ينظر إ ل ي ن ا و إ ل ي ك م فيرحمنا ويرحمكم وهو الرحيم الوجود إن ربي رحيم الوجود ان ربي رحيم وجود なあ、またね、おいおい、おい、おい、おい、おい、おい、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 اللهم إ ن ا ن س أ ل ك من خير ما سالك منه عبدك, من من من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم و ا ل أ ن ب ي ا ء والمرسلون وعبادك الصالحون ونعوذ بك من شر ن ا سالك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم و ا ل أ ن ب ي ا ء والمرسلون وعبادك الصالحون أ ن ت المستعان وعليك اللهم ب ا ولا ولا إلا ا غ حول قوة ل ل ب اعطنا الله ولا تحرمنا اكرمنا استجب لنا آمين ا ل ل ه م ا س تهنا ج ب آ من ي القانطين ا المستضعفين و وأنت يا المجيد نعم وقلته الحق قوله ولازلت قائلا حكيما وقال ربكم د ع و ن ي استجب لكم فها نحن يا كريم دعوناك كما م ر ت ن ا فاستجب لنا كما وعدتنا إ ن ك لا تخلف الميعاد وقلته الحق قوله و إ ذ ا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب د ع و ة الداع اذا دعان ف ل ي س ت ج ي ب و ن ي ها نحن ا ت ج ب ن ا لك وليؤمنوا بي ها نحن آ م ن ا بك ف ل ي س ت ج ي ب و ن ي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون فاللهم اجعلنا من الراشدين واستجب دعانا ولا تخيب ر ج ا ن ا واعتق ب ن ا اجمعين وتقد بل اللهم اغفر ذنوبنا ا واستغفر ج ذنوبنا ر ر ك ة ا ل ق آ ل ع ظ ي م واستغفر ل ن ب ذنوبنا ا ل ل ح ك ي م واستغفر ذنوبنا و ا ل س ت ا ل ر ح ذنوبنا ل ح و ا س ت ا ف ر ذنوبنا 「ひいてくれてい يا ارحم و ا ل ص ط ف ى لجميع ا ل أ ن ب ي ا ا ء و ل م ر س ل ي ن ا ل ل ه م نجزهم عنا خ ي ر الجزاء م ن آدم إلى بسم في الله ي ا م ن الرحمن ما أنبياء جزيت به بسم الرحيم الحمد لله رب العالمين ا ل ر ح الله I'm sorry. much t I'm sorry. u اللهم قهر اعين الحاضرين ط قهر اعيننا جميعا من الخيانه والسنتنا من الكذب وقلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء واجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالقا ولا تجعل لاحد فيه شيئا آمين الرحمن الرحيم بإذن رب الله الحمد العالمين لله ورحمة 「ありがとうござ اياك نعبد واياك نستاهل ن ه د ي الصراط ا ل ص ر الصراط الذين انعمت عليهم خ ي ر المعبود ولا الظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آ ل سيدنا محمد سيدنا إ ب ر ا ه ي م اللهم سيدنا ابراهيم اللهم سيدنا, سيدنا محمد الوعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إ ب ر ا ه ي م اللهم سيدنا إ ب ر ا ه ي م في العالم انك حميد مجيد سبحانك اللهم و ب ع م د ك نشهد ل ان لا اله إ ل ا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربنا رب العزه في <تصفيق> عدنا ارضنا ن ا ر ض ى عنا ونعوذ بك من شرورهم